المحسوس الذي يتعلق بالجسد أكثر مما يتعلق بالروح أخبر جل وعلا بالنعيم الأجل والعطاء الأمثل والمنحه الكبرى قال ورضوان من الله ولريب أن الرضوان من الله هو منتهى الغايات وأقصى الأمان ولا شيء بعده ولهذا قال الله ورضوان من الله أكبر أي أكبر من كل لذة أكبر من كل عطية أكبر من كل منحة أكبر من كل مطلوب أكبر من كل مرغوب ورضوان الله جل وعلا إنما يناله المؤمن بطاعة ربه وخشوعه وخضوعه وازدلافه إلى خالقه ومولاه ومن رضي الله عنه فذلك الذي نال ما تمناه وحقق ما يرجوه قال ربنا وجنات جنات تجري من تحتها الأنهار الخالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ثم قال ربنا والله بصير بالعباد ثم بين من أولئك العباد الذين هم أهل لهذه الكرامة التي سلفت أهل لهذا النعيم الذي ذكر قال جل وعلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا وهذا المطلب الأول أن يقع في القلب إيمان بالله العظيم وإجلال للرحمن الرحيم أن يقع في القلب إقبال على الله ويبدأ الإنسان ذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله فيعلم أن الخلق كله خلق الله جل وعلا الأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه والكل عبيده ويؤمن أن هذا الكون كله لا رب فيه ولا إله فيه إلا إله واحد لا إله إلا هو الأمر كله بيده رزق كل حي عليه ومصير كل شيء إليه هذا الإيمان لا بد أن يقع في القلب وهو الطريق الأول للوصول إلى باقي الغايات قال الله جل وعلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا آمنا بك, آمنا بك آمنا بكتبك آمنا بملائكتك آمنا برسلك آمنا بالقدر آمنا باليوم الآخر ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فبدأوا بما يحملون همه بما أثقل كاهلهم بما أوجع قلوبهم ما هي الذنوب إن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك ما ألم فالذنوب من أعظم أسباب المهلكات فكلاً أخذنا بذنبه مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فعلى هذا يفقه المؤمن هذا كله ولهذا نعتهم الله جل وعلا أولئك الصالحين بقوله فغفر لنا ذنوبنا ولما كانت النار عياذاً بالله أعظم ما خوف الله جل وعلا به عباده قالوا وقنا عذاب النار ومن الذي يقين من النار إلا الله الواحد القاهر فمن النار مخلوق من مخلوقات الله من الذي جعل مالكا عليها وباقي الخزنة فما هي إلا مخلوق تأتمر بأمره تبارك اسمه وجل ثناؤه ولهذا لما يدخل المؤمنون الشفعاء إلى النار ليخرجوا منها من كان في بعض من كان فيها جاء في الحديث فيحرم الله صورهم على النار فيدخلونها دون أن تؤذيهم ولا يلحقهم منها ضرر ولا ينالهم منها أذى لما؟ لأن الله الذي خلق النار حرم تلك الصور المباركة على, على النار فيدخلون فينظرون في شاء ممن كتب الله لهم وأذن الله لهم أن يخرجوا فيخرجونه في الحديث الطويل حديث يبي سعيد الخدري وليس المقام الآن مقام ذكره لكن المقصود لما قال هؤلاء المباركون في دعائهم وقنا عذاب النار ولا ريب أن من نجاه الله جل وعلا من النار فقد فاز وفي الأدعية الصالحين اللهم أدخني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم أدخني الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب حتى يسلم المرء من النار كلها بل حتى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أموت حريقا أو لديغا أو غريقا